ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظهر och annat änth risks och it och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 då man öjer, tar han. Allah. Sångar Allah för de som är Allah. Allah. Allah.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كل نفس بما كسبت رهينة